الدرس ا ل أ خ ي ر تدريبات على ما سبق ج ي م فتحه ج ز ف ت ح ألف مد ز همزه فتحتين أ ن جزاء أن. الملائكه ه م ز ة كسرى نون شدائن نون فتحه الف مدنى ه م ز ة فتحه عين سكون اع إنا なかふたかい ح かいなかいなかいなかいなかいなかいなかいなかいなかいなかいなかいなかい ي かいなかいなかいなかいなかいなかいなかいなかいなかいなかい ي ا بهم خافت هاي اسكن و خي رفت ا هاتين ر ا خ ي ر ا يافت ح ا ي ا رفت هارا يرى هاضم واو صغيره よろしくお願いします。 قاف ف ت ح ة الف ص غ ي ر ة قا مي قا تا فتحتين ة ت ن مي قا ت ن يا ف ت ح ة واسكن و يو مي قا ت ي ن يو ميم ف ت ح ة ما ميقاتا يوم فمن يعمل يا ف ت ح ة و ا س ك و ن يوم ميم ف ت ح ة ما يوم ه م ز ة ك س ر ا ء يومى ذا الكسراتين ذن يومئذ يا فتح صاد سكون يصد دَا ا ل ضماد يومئذ يصد را ضما نون شداء نون فتح الف سكون يومئذ يصدر الناس ضماس يومئذ يصدر الناس ميم كسرارا شدا مر را, را فتحابا شدا رب با كسراب من رب كفتحا كا من رب كا را فتحا را سين ضما واوسكون سو رسو لام ضمتين ميم شدالوم ميم كسرى مي رسول مي نون فتحه لام شدانا لام فتحه الف صغيره لا هَا كسره ا رسول من الله صحفا م ط ه ر ة صاد فتحه ف شد صف فتحتين ف لام شد فل لام فتحه الف سكون لا صفا لا صفا لا يتكلمون قلوب يومئذ و ا ج ف ة نبصارها سين ك س ر ا سي رافت حالف سكون را سرا جيم فتحاتين جن سراجا ي و ف ت ح هاشد و ها ف ت ح ة أ ل ف سكون ها جيم فتحاتين جن سراجا ي و ها جن 私たちはこのように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うよ 私たちは ب の ن المال と ب 気づ ج م いることに気づいていることに気づ م ي ن ること ت 気づ ならん حاميه تسقى من عيننا نيه メン م ァッハーメンスコーンメンバーファッハーバーメンバーカーキャスラーファ ل ハ م ラーメ ل バ لام فتح ラー يا ضما ميمسكون يم با فتحا با ليمبا ذا الفتحان و ن شدا ذا نون فتحانا ليمبا ذا من بعد メンベイのソルビーラム فتحال ラーノンファッハーセンスコーンネスファ ف ハーファ ا ハーファッハーインファッハ م ミーンスコーンアンプレイヤー با ك س ر ا نون شداب نون فتحه الف سكونا لنسف عن بنا صاد كسراصي يا فتحايا ت ا كسراتي لنسفعن بالناصيه بذنبهم ميم ضمام طافت حاها شدا طه هافت حاها مطه رافت ه ا ر ه م ط ه ر ة تا كسرا ميم سكون تم م ط ه ر تم با كسرا ب همزا فتحايا سكون أ ي دال كسرايا سكون دي م ط ه ر تم ب أ ي د ي も طهره بايدي سفره كلام برره هم فيها لكم دينكم وليدين إ ن ربهم بهم ترميهم ب ح ج ا ر ة لا فتحال ها ضم ميم ش د هم ميم فتحالف سكون ما لهم ما يا فتحايا شين فتحالف مدشا همزه ضم و ا سكون او فتحانا لهم ما يشاءون مما ه م ز ة ف ت ح ة لام شداء لام ف ت ح ة الف ص غ ي ر ة لا ها ضما ميم شداهم ميم ف ت ح ا م اللهم د م ت بالخير